صلى الله على محمد وخشينا وآله الطيبين الطاهرين الله عليه وسلم التعليقة الأخيرة Ma, dat السيد de iman, de في كتاب rumuli, صف de kale, de safma, de tela, de tela, de Mende l-hisarissa terribi hi, en ma' delle, bij het dragen van wat duidt op de noodzaak van het aanbidden, op wat als de aanbidden veilig لم يكن المصلي آمنا من وجود ناظر محترم والوجه في هذا الجامع ثلاث نكات النكته الاولى ان مصب الروايات الوارده في en al-ṣalāt ʿaariyan, hoe kon de mursalī in falāt. Saeltuhu aan een man in falāt. Wanneer ناظر محترم بخلال الروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجيس فإنه لم يفرض فيها كون المصلي في فلات كي يكون امنا من وجود شنو ناظر محترم ولكن السيد قدس سره ناقش في هذه النقطة، فقال إن المنساق عرفان من الروايات التي تعرضت لذكر الفلات ليس لأن الفلات يؤمن فيها وجود الناضي بل لأن الفلات مورد لعدم إمكان تطهير الثور بلحاظ أن الفلات عادة لا يجد فيها مامور فذكر الفلات في السؤال ليس تعبيرا عن عدم وجود الناظر وانما ذكر الفلاه في السؤال تعبير عن عدم وجود الماء الكافي للتطهير خصوصا مع فرض كون المصلي جنوباً فيحتاج الى الماء للغسل ولتطهير الثوب ولا اقل ولا أقل من احتمال ذلك عرفان أي كما يحتمل عرفان أن تكون الفلات إشارة لعدم وجود ناظرين يحتمل عرفان أن ذكر الفلات لأجل عفوا إشارة لعدم وجود الماء الكافي للتطهير. مضافا يعني كاشكال آخر على النكته مضافا إلى أن كون المصلي في الفلاك لا يلازم عدم وجود ناظرين لو لم نقل لو لم نقل بأن الغالب وجود الرفقاء فإن الغالب أن لا يسافر المرء وحده زين فهذه النكته منتفيه. النكته الاخرى دعوى انصراف الدليل المشتمل على الصلاه عاريان عما اذا كان بمحضر ناظر فان نفس قوله في موثقه سماعه يصلي عريانان منصرف عن فرض وجود ناظر والوجه في هذا الانصراف إباء النفوس بطبعها عن الصلاة عاريا بلحاظ قبحه مثلا أو بلحاظ التنزه عنه عرفا وإن كان يصح مثلا شرعا مع عدم وجود الساتر إلا أنه ما دام امرا مما تأباه النفوس أوجب ذلك انصراف هذه الأدلة أي أدلة الصلاة عاريا لفرض شنو عدم وجود ناظرين النفوس تأبى حتى بمجرد الآن كلام حال في الصلاة بعد من غير صلاة وش علينا من ما لنا علاقة؟ ندري أن النفوس تأبى عن أن يكون إنسان عارف الصلاة وفي غيرها. فبما أنها تأبه اذا إذا يقول الإمام يصلي عاريا ندم منصرف شنو؟ لعدم وجود ناظرين. النفوس تأبه ندري تأبه مطلقا وأجاب السيد قدس سره عن هذه النكتة بوجهين. الوجه الأول قال منع القبح من يقول قبيح <تصفيق> <تصفيق> يبقى هاشكذا ربناك ربنا خلق مو يقصد يعني شارعان لا هو يقصد أنهم مو يدعوا أنه قبيح عرفان يعني أن العرف يا أباء أن يكون الإنسان عارياً نقول لا هذا يعني عند العرب يجي يعني, يعني, يعني, يعني أنا بقول يعني هذا بالي أولاً منع القبح في ذلك منع القبح في المحيط يعني يفصل المحيط العربي بعد لا محل منع القبح في المحيط الذي صدرت فيه الروايات فإنهم لا يبغون عن كذا زين بل القبح والاستيحاش تجدد بعد تلك العصور وإلا في عصور المعصومين ما كان عندهم قبيح مثلاً أن يصلي عارياً أو يفرج عارياً وفي أقوام أخر أيضاً مو الأقوام اللي إيه اللي ابتلى بهم الأئمة مثلاً فمن راجعا فمن راجع ما ورد في آداب الحمام في الوسائل مثلا باب ملي ستة وأربعين من كتاب الطهارة باب ثلاثة وتسعة من أبواب آداب الحمام يرى أن الدخول في الحمام بلا ستر ولا مئزر كان متعارفا رائجا فدعوى أن هناك قبحا واستن... مثلا و... بل... وإباءا عرفيا يوجب انصراف أدلة الأمر بالصلاة عاريا إلى فرض عدم الناظر هذا إيجي يعني لا يعني لا يصلح للانصراف سحر ما رئيب الناقش هذا ما إذا معنى الكلام في المناقشه الثانيه التي ذكرها هي المناقشه العلميه ثانيا ان اشتمال الروايه هذا مناقشه لطيفه ان اشتمال الروايه الدال على الصلاه عاريا على الامر بالجلوس قال يصلي عاريا قاعدا يومي إيماء. إيماء كما في صحيح الحلبي وموثقة سماعاه على إحدى الروايتين فإن التعبير بقاعدة يمنع من دعوة هذا الانصراف إذ لا معنى لأن يؤمر بأن يصلي قاعدة لولا معرضية وجود الناظر اذن فدعوى انصراف ادله الامر بالصلاه عاريا لفرض عدم وجود قولوا اياي لفرض عدم وجود ناظرين هذه الدعوى ممنوعه فان في نفس هذه الروايات قرين على ان المورد مورد معرضيه وجود الناظر وكذلك ما دل على التفصيل بين وجود ناظر وعدمه كصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما، فإنها واضحة النظر إلى أنه الروايات الآمرة بالصلاة عاريان شنو؟ مطلقة تشمل فرض وجود الناظر وفرض عدمه وإنما يفصل بين القعود والقيام زي. هذه النكتة الثانية النكتة الثالثة هو لم يطرح النكتة الثالثة لكن نحن نطرحها لأنها يعني تتبادر للذهن أن يقال بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق إما مطلقا كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره أو في خصوص روايات الإفتاء كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله ومن الواضح ان موثق السماعه وروايه الحلبي واردتان في مقام الافتاء فعندما يرد في هذه الروايات ان المصلي اذا لم يجد ساترا لعورته الا الساتر المتنجس ولا يمكن تطهيره فعليه أن يصلي عاريا فإن هذا الحكم القدر المتيقن منه في مقام التخاطب بين الإمام وبين المستفتي فرض عدم وجود الناظر إذ لا يحتمل المستفتي أن يأمره الإمام بالصلاة عاريا حتى مع وجود ناظرين فبما ان عدم وجود الناظر قدر متيقن في مقام التخاطب في هذه الروايات والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق إذن فهذه الروايات حتى نوصل إلى نكتة حمل المطلق على المقيد فهذه الروايات أظهروا في مورد عدم وجود الناظر من الروايات التي دلت على ان الوظيفه ان يصلي في الثوب المتنجس لما ذكرناه مرارا انه متى ما كان هناك قدر متيقن من الدليل فيكون ظهور الدليل في مورد القدر المتيقن أقوى من معارضه إذن فعندنا طائفتان طائفه تدل على أن الوظيفة الصلاة في الثوب المتنجس وهذه الطائفة مطلقة من حيث وجود ناظر أو عدمه وعندنا طائفة تأمر بالصلاة عارياً وهذه الطائفة أقوى ظهوراً في فرض عدم وجود ناظر من الطائفة الأولى لأن هذا الفرض هو القدر المتيقن منها بحيث لو قدمنا الطائفة الأولى عليها للزم إخراج القدر المتيقن من تحت دليل واخراج القدر المتيقن من تحت الدليل مستهجنون فتكون هذه الروايات الآمره بالصلاه عاريا اقوى ظهورا في هذا المورد من موردي من من المعارض لها وهو اطلاق ما دل على الصلاه في الثوب المتنجز وبما أن المناط يا شيخ علي المفسر المفسر القرآن للقرآن وبما أن نكتة حمل المطلق على المقيد هو الأظهرية يعني إنما يحمل المطلق على المقيد لأن المقيد أظهر في مورده من المطلق فبموجب هذه النكتة يحمل ما دل على الصلاه في الثوب المتنجس على فرض شنوه عدم. لا على فرض وجود ناظر لاجل المقيد وهو ما دل على ان الصلاه عاريا هو المطلوب في فرض عدم وجود الناظر هذه النكته الثالثه ولكن يرد عليها ما يرد عليها ما وردت ورد النكتة على النكته السابقه وهو ان صريح روايه الحلبي وموثقه سمعان يصلي قاعدان فمقتضى ذلك انها ناظره لفرض ايضا وجود الناظر فكيف يقال أحسن ان القدر المتيقن في مقام التخاطب من هذه الروايات فرض عدم وجود ناظر عدم جواز ده احنا بينا نشوف النقطة. انت مشكلة مسؤول بتفسير القرآن مشكلة انك مسؤول بتفسير القرآن احنا بيننا قلنا القدر المتيقن من الدليل هو هذه النقطة ممتاز ودائما القدر المتيقن من الدليل يجعل الدليل فيه أظهر من غيره لأن إخراجه من تحته مستهجن فإذا كان هذا الدليل أظهر من ذلك الدليل في مورد المعارضة قدم عليه بالأظهرية التي هي نكتة التقديم الخاص على العام هذه ما تنفع في التفسير انما تنفع في الفيق <تصفيق> فتحصل من ذلك ان الصحيح هو بل استحكام التعارض بين الطائفتين الطائفه الداله على ان الوظيفه عند انحصار الساتر بالثوب المتنجس هي الصلاة في الثوب والطائف الدال على أن الوظيفة الصلاة فيه شنو عاريان ومقتضى ذلك نحن ليش جبنا هذا البحث ونتيجة ذلك ان لا اطلاق في دليل شرطيه ستر العوره لفرض الاضطرار لانكشاف العوره لاننا بحثنا اولا ان المصلي اذا انكشفت عورته اثناء الصلاه والتفت كان غافلا اذا انكشفت عورته اثناء الصلاه فالتفت الى ذلك فبادر انتعادل. الى الستر فهذا الان وهو ان كشاف ان كشاف العوره الى ان ستره فورا هذا الان وهذه الثانيه قد حصل فيها اخلال بشرطيه ستر العوره لكنه اخلال اضطراريون فهل انما دله على انه يشترط في صحه الصلاه ستر العور له اطلاق بحيث يدل على ضروره ستر العور حتى في هذا الان القهري ومقتضاه فساد صلاه هذا المكلف وان كان انكشاف جنو قهريا اضطراريا ام لا لذلك تعرضنا لروايات الدالة على شرطية ستر العورة لنعرف أنها ذات إطلاق أم لا فإذا قررنا التحكيم الذي قرره عدة منهم من أن الروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس هي المحكمة إذن مختبى إطلاقها لزوم ستر العورة حتى في آن الطرح وعما إذا قلنا بأن هذه الروايات الدل على الصلاة في الثوب المتنجس معارضا بما دل على الصلاة شنو عاريان ففي هذا الفارض الذي هو فرض الدوران بين أن يصلي في المتنجس فيرتكب الإخلال بمانعيه النجاسه او يصلي عاريا فيرتكب الاخلال بشرطيه ستر العوره في هذا الفرض تعارضت الروايات فاذا تعارضت الروايات وهو فرض من فروض الاضطرار لانه لو صلى عاريا فلانه مضطر بان لا يصلي في النجاسة مع ذلك لا إطلاق لدليل شرطية ستر العورة لأجل وجود المعارض فحيث لا إطلاق له لمثل هذا الفرض وهو من فروض الاضطرار فلا نحرز إطلاقه لفرض آخر من فروض الاضطرار وهو ما إذا انكشف ستر العورة غفلة فبادر إلى الساتر خو. هذا بلحاظ الدليل الأول وهو التشبث بمثل هذه الروايات الواردة في دوران الأمر بين الصلاة في الثوب المتنجس أو الصلاة عاريان الوجه الثاني صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد يعني ما عنده ساتر عورة غيره قميص فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به باب واحد وعشرين من أبواب لباس المصلي حديث واحد ووجه الاستدلال به على شرطية ستر العورة مطلقا ما ذكره سيدنا الخوي قدس سره صفحة واحد وتسعين من الجزء الثاني عشر من موسوعته قال فإن تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفا أي غليظا ساترا يدل بمقتضى الشرطية على عدم الجواز فيما إذا كان رقيقا حاكيا عما تحته ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة شرطية ستر العورة في تمام الشيخ علي في تمام الحالات ولكن تلاحظ على الاستدلال أنها ليست في مقام البيان من جهة شرطية ستر العوره وإنما في مقام البيان من جهة شرطية الغلوة في مقابل الرقة فبما أنها في مقام البيان من هذه الجهات فلا يحرز إطلاق المدلول الالتزام لها وهو شرطية ستر العوره حتى لموارد شنو الاضطرار للكاش زين الوجه الثالث قال سيدنا قدس سره صفحه اثنين وتسعين الاخبار الكثيره المستفيضه المتضمنه ان المكلف اذا لم يجد ساتران صلى عاريا موميا شاهد في كلمه موميا وجه الاستدلال موميا قاعدا أو قائما أو إن كان ناظر فجالسا وإن لم يكن فقائما على اختلاف السنتها فإنها متفقة هذه الأدلة على المنع من الركوع والسجود وأن وظيفة المصلي في حال الركوع والسجود كنو؟ الإيماء ولا وجه حسنتم ولا وجه للأمر بالإيماء حال الركوع والسجود إلا التعفض على ظهور العوره وهذا المقدار يعني من الاستدلال وإن لم يكفي في اعتبار الستر في الصلاة بما هي يعني بما هي يعني في تمام حالاتها لكنه يدل على اعتبار الستر في خصوص الركوع والسجود وإلا لا معنى للأمر بالإيماء فيهما ولذا منع عنهما مع العجز عن رعاية الستر فيهما شو تقول يا شيخ علي؟ نعم؟ هل هذا يثبت صحة ال الصراع حتى لو كان فاقل لسطح الشهرة؟ هذا هو. حنا وين نتكلم؟ في وين يا شيخ علي؟ هل ما نتكلم في سورة ياسين حنا يا علي نتكلم على أنه هل هذه الأدلة لها إطلاق؟ لها إطلاق؟ ما تخدم لفرض الاضطرار أم لا؟ نتكلم الآن عن فرض نجاسة وعدمها وقاعد يقول أن المكلف إذا لم يجد ساترا صلى عاريا خدموا محل نقاش ذاك النقاش اللي مضى عنده ساتر لكن ساتر متنجس فدار الأمر بين الصلاة في المتنجس أو الصلاة عاريا انتهينا منه الآن احنا كلامنا عصلا ما عنده ساتر خلال قال انه يصلي عاريا الرواية قالت يصلي عاريا شنو؟ مومياً. شرط فالسيد الخوي يقول لماذا أمره بالإيماء في الركوع السجود لولا شرطية ستر العورة لا أقل من دلالتها على شرطية ستر العورة في الركوع والسجود ولذلك أمر بالإيماء فيهما عند العجز عن سترهما. <تصفيق> شنو تقول بعد ليس سترا هذا نعم يعني سترن يعني سترن من من وهذا اللي قاعدين نقول هداوة يا <تصفيق> عبد الله تقرر نفس الكلام لا ليس سترا مطلوبا هذا سترا المطلوب شرقيا شاوه ولباس مو أنه بالله إلا ابتدان يصح لأني أسترارت أجنبي لا لا, لا, لا لا من حيث من حيث شطية الستر من حيث عدم النا حتى لا نقول لأحد عندما كان مو مطلقة الروايات لوحده أو غير واحدة مطلقة الروايات يوم إيمان مطلقة بحثنا في أنه أنه اللي بس موجود صحيح عن نعم ما اللباس لكن مجرد اللباس من أصل. ولكن يلاحظ على ذلك انه لا ظهور لهذه الروايات في شرطية ستر العورة بمعنى سترهما بال بامر بشيئ لا ظهور في هذه الروايات في شرطية ستر العورة بساتر في الركوع والسجود فضلا عن غيرهما إذ من المحتمل أن مفاد هذه الروايات أن إبداء العورة حال الركوع والسجود مانع من صحة الصلاة وراء شرطية ساتر العوره اي كما انه يشترط في صحه الصلاه وجود ساتر كذلك ابداء العوره حال الركوع او السجود مانع من صحه الصلاه وإن لم يكن لديه ساتر ولا يحرز اطلاق هذا الباب لفرض ظهور العوره قهرا عليه وجنو وغفله واتفاقا فان مورد هذه الروايات الابداء ل... الاختياري فدعوى اطلاقها حتى لفرض ظهور العوره غفله او اتفاقا غير محرزين الدليل الاخير اللي عند السيد قال بلي ويعبده ما يظهر من غير واحد من الروايات من الارتكاز مسألة ارتكازيه من ارتكاز اعتبار الستر في الصلاة في اذهان الرواة بحيث إن ذلك من المسلمات لديهم ولذلك لم يسأل الرواة عن أصل اشتراط الساتر وإنما يسألون عن تفاصيل لو دار الأمر بينه كونه متنجسا أو الصلاة عاريان لو لم يجد ساترا مثلا فكيف يصلي لو كان الساتر حريرا أو مغصوبا فماذا يصنع وأمثال ذلك من الروايات الكاشف عن أن المرتكز لديهم شنو؟ شرطيه الستر وقد اقرهم الامام عليه السلام على ذلك ومن هذه الروايات الواضحه صحيحه زراره قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينه عريان او سلب ثيابه ولم يجد, ولم يجد شيئا يصلي فيه شوف تعبير ولم يجد شيئا يصلي يعني كان مفروغ عند انه لا بد من الصلاه في ساتر ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال عليه السلام يصلي ايماء ويؤيده روايه خبر ابي البختري عن جعفر بن محمد عليه السلام عن ابيه عليه السلام انه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابان يكون يؤخر الصلاه الى ان يضيق الوقت حتى يحصل ثياب يبتغي ثيابان فإنها وإن كانت ضعيفة السند بأبي البختري الذي قيل في حق إنه أكذب البرية فلا تصلح للاستدلال لكنها صالحة للتاييد والمتلخص هو أن المستفاد من مجموع الروايات ارتكازيه شرطية ستر العوراء ومن الواضح أن الارتكاز دليل لبي والقدر المتيقن منه فرض الاختيار فمن الأصل لا نحرز شمول هذه الشرطية لفرض الاضطرار والنتيجة أن من برزت عورته غفلة منه فسترها فورا أثناء الصلاة خصوصا في المرأة إذا برز شيء من شعرها أو اشباه ذلك فإن ما دل على شرطية ستر العورة لا نحرز إطلاقه لمثل هذه الموارد ومقتضاه صحة صلاته لكن لو تم الإطلاق فهل هناك ما يدل على صحة الصلاة من روايات خاصة أم لا هذا ما يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله Nee, nou, dat dat is dat een tafsier kan het is dat is een